وَنَالَكَ دَاعِ زَكَرِيَّا رَبُّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ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 ذِقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللهِ وَسِيدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي وَلَمْ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ امْرَأَتِي عاقِرٌ قَالَ كَذَالِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ قَالَ رَبِّ اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا وَالْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبْ بحب العشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله صحي وفاك وطهرك واصفاك على نساء العالمين يا مريم قنطي لربك واسجدي واركعي مع الركيعين ذالِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ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 الدنيا والآخرة ومن المقربين